يديك ارفع يديك إلى السماء مهدلا ارفع يديك إلى السماء مهدلا بسم الإله وداعي من ذا يجيب التائين إذا قضوا أيامهم في البحر من إلهو؟ من أنطقاط طفل راضيع مكن مَنْ أَنْشَأَ الْإِنْسَانَ مَنْ سَوَّاهُ مَنْ أَنْشَأَ الْإِنْسَانَ مَنْ سَوَّاهُ ارفع يديك إلى السماء بسم الإله وداعيا إياه من لا يجيب التائهين إذا قضر أيامهم في البحر من إلا هو ارفع يديك إلى السماء مهللا بسم الإله في البحر من إلاه؟ من أنطق طفل رضيع مكلما؟ من أنشأ الإنسان من سواه؟ من أنطق طفل رضيع مكلما؟ من أنشأ الإنسان من سواه؟ من أنشأ الإنسان من سواه؟ ما وجد قلبي لا على ليلا ولا من فرطوا في دينهم أو تاهوا ما وجد قلبي لا على ليلا ولا من فرطوا في دينهم أو تاهوا لكن وجد في فؤاد قاتلي أواه من فرط النوى أو هم من ترط النوى هم والشجاعة والإباء بتر فيهم قدرا سماه عظمت البطولات والمعارك والفداء فترى قد البسالة والشجاعة فيهم قد والمعارك والفداء بتار نجم قد أضاء سماه حياك رب البيت يا خيرة الأنصار للحق كم لبيت كفاك رب النار حياك رب البيت يا خيرة الأنصار للحق كم لبيت كفاك رب النار تفاك ربنا